هوق أكثر من المال الذي بين يديه، فيحجر عليه الحاكم، فيمنعه التصرف بالبيع والشراء والهبة والاستئجار والتأجير وغير ذلك من. التصرفات المالية لأنه محجور عليه ممنوع التصرف في ماله إذا أفلس وحجر عليه الحاكم وعليه دين مؤجل فما الحكم هل يحل المؤجل او يؤجل حقه من المال قال لم يحل لا يحل المؤجل افلس الرجل فوجدنا ان الحقوق الواجب تسليمها الف وعليه خمسمائة مؤجلة تحل في شوال وباع الحاكم ماله فوجد أن قيمته ثمانمائة قيمة ما بين يديه 800. والحق الحال الذي عليه ألف وعليه خمسمائة مؤجلة تحل في شوال فهل هذه المؤجلة تحل الآن ويعطى صاحبها كما يعطى من دينه قد حل أم لا قال لا يحل المؤجل لان الاجل حق له و الاجل في مقابله شيء من القيمه لانه اشترى ب مثلا شيئا مؤجلا مؤجله, مؤجلة ال 500 فهو غلب فيها أخذ منه وسجل عليه خمسمائة بينما هي لو كانت القيمة حاضرة لكانت أربعمائة مثلا لكنه رضي بالزيادة من أجل التأجيل فإذا أفلس حل المؤجل لا لأن المؤجل حق له فيقال يقسم المال على من دينه قد حل ولم يستطع سداده فتقسم الثمانمائة على هؤلاء أصحاب الحقوق الذين بلغت حقوقهم ألف وما كان مؤجلا يبقى إلى أجله ينظر لعل الله أن يفتح له بابا من أبواب الرزق فيسدد عند المحل أو تبقى في الذمة قال لأن التعجيل حق له فلم يبطل بفلسه ما تجتمع عليه المصيبتان الفلس والديون وحلول المؤجل لا يبقى المؤجل إلى أجله نعم قال القاضي لا يحل رواية واحدة قال القاضي ابو يعلى لا يحل المؤجل روايه واحده نعم وقال ابو الخطاب فيه روايه اخرى انه يحل لان قال ابو الخطاب من ائمه الحنابلة فيه روايه انه يحل قال لاننا اذا لم نحكم بحله عباره كاننا ضيعنا ضيعنا هذا الحق نريد ان نبيع كل ما بين يديه فيبقى صفر اليدين وعليه حقوق اخرى تحل وياخذ بقسطه من هذه الحقوق نعم. وقال ابو الخطاب فيه روايه اخرى انه يحل لان الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله يعني جميع الديون تعلقت بماله هذا الذي بين يديه الحال والمؤجل فإذا قلنا المؤجل لا يحل فمعناه ما بقي للمؤجل شيء يسدد منه لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت فأسقط الأجل الموت لأن الموت سيأتينا أن من عليه حق ومات فيه قولا أنه يحل ويسدد لأجل براءه ذمه الميت ولأجل إيصال الحق إلى صاحبه ولأجل سلامة وتصرف الورثة بما خلفه مورثهم لأن إذا قلنا لا يحل ابقينا التركة كما هي حتى يحل الدين ليأخذ الغريم حقه. نعم. وهذا سيأتي الدين على الميت سيأتي. نعم. فإن قلنا لا يحل اختص أصحاب الديون الحال بماله دونه. فإن قلنا لا يحل. كالمثال السابق قلنا لا تحل الخمس مئة إلا في شوال. اختص أصحاب الألف بماله الحاضر الذي بعناه بثمانمئة فإن قلنا لا يحل اختص أصحاب الديون الحاله بماله دونه لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه فأشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم إذا كان عليه دين حال ألف ريال وعليه دين مؤجل خمسمائة ريال تحل في شعبان وبعنا ماله بدأنا بالبيع بعدما حجر عليه الحاكم صفى المال ثمان مئة يعني عليه دين حال بألف ودين مؤجل بخمسمائة ألف وخمسمائة والمال صفى ثمانمائة قلنا على الرواية الأولى الدين المؤجل لا يحل فبدأنا في تصفيه المال وجمعناه وأدخلناه بيت المال من أجل قسمته على الغرماء في أثناء هذه الإجراءات والبيع والإدخال والتصفية إلى آخره حل المؤجل الذي كان في شعبان فهل نقول إنه لا حق له في المال لأن دينه مؤجل حال الحجر وحال التصفية ولكنه حل الآن فلا يدخل معهم لا بل يشاركهم ما دام انه حل قبل القسمه فيشاركهم مثل رحمه الله فقال اشبه من تجدد له دين بجنايه المفلس عليه المفلس جنى على شخص ما وتجدد زيادة الدين كان أول عليه ألف وخمسمئة مؤجلة مثلا ثم جد ألف آخر بسبب الجناية هل صاحب الألف الآخر هذا يشارك الغرما في قسم في اقتسام المال بينهم الجواب نعم لأن هذا دين على المفلس وهو بجناية منه فعلى من يتولى قسمه المال ان يضرب لهذا بسهم لان حق هذا على المفلس وان كان قد تجدد فهو في ذمته فعليه سداده نعم وان ادرك بعض المال شاركهم فيه لذلك وان ادرك بعض المال صار مال المفلس انواع صفينا الاموال كما تقدم لنا التي يسرع اليها الخراب والاموال التي تحتاج الى نفقه مثل الحيوانات الابل والبقر والغنم صفيناها اولا وقسمنا القيمة على الغرماء الذين ديونهم حاله. العقار ما استعجلنا في تصفيته بعدما قسمنا القسمة الأولى بفترة صفينا العقار لأننا قلنا فيما سبق إن العقار آخر ما يباع من حق المفلس لأنه لا ضرر عليه في التأخير صفينا العقار فإذا الديون المؤجلة قد حلت فهل نقول إنه ما شارك الغرماء في القسمة الأولى فلا يشاركهم في القسمة الثانية أم يقاسمهم الآن نقول وإن لم يقاسمهم في القسمة الأولى لأن دينه لم يحل الآن قد حل فيشاركهم في هذه القسمة فيما بقي نعم. وإن أدرك وإن أدرك بعض المال شاركهم فيه لذلك لأنه دين حل فيستحق أن يعطى مثل الغرماء فإن كان المؤجل برهن خص به لأن حقه تعلق بعينه فإن كان المؤجل برهن خص به لأن حقه تعلق بعيناه عليه حقوق منها ما هو حل ومنها ما هو لم يحل لكن الذي لم يحل فيه رهن فطلب الغرماء الذين حلت ديونهم بيع اموال المفلس لتقسم بينهم فاستجاب الحاكم لذلك وعرض اموال المفلس للبيع من ضمن ذلك بيت مرهون بدين لم يحل الدين مؤجل أراد الحاكم أن يبيع طلب الغرماء بيع جميع ماله قالوا تباع امواله كلها وتقسم بيننا بما في ذلك هذا البيت المرهون يقول صاحب الرهن لا هذا انا اصلا ما بعت عليه لاني ما رضيت بذمته ما بعت عليه الا من اجل الرهن اعرف ان ذمته خاربه ذمته ذمه مفلس ما عنده شيء فكيف ابيع عليه ما بعت عليه الا وانا راهن بيته هذا فحقي ليس كحقوقكم حقوقكم في ذمته أما حقي فهو في ذمته وفي بيته ما رضيت بالذمة وحدها فطلب الغرم من الحاكم بيع المال بما في ذلك البيت المرهون هل يستجيب الحاكم لهم ويبيع البيت المرهون للذي لم يحل حقه لا يقول الحاكم البيت المرهون تعلق به حق المرتهن وحده إن استوفى المرتهن حقه وبقي بقية فهي لكم دين المرتهن مثلا ثلاثمائة ألف عرض البيت للبيع فساوى خمسمائة ألف ماذا يأخذ المرتهن حقه ثلاثمائة ألف والمئتان تعاد للغرماء الآخرين بيع البيت بثلاثمائة ألف فقط وهو رهن بثلاثمائة ألف فقط فجاء الغرماء ليشاركوا المرتهن في قيمة البيت فهل لهم ذلك لا قيمة البيت له وحده البيت مرهون بثلاثمائة ألف وبيع بمئتين وخمسين لمن تكون المئتان والخمسون تكون للمرتهن والبقية يشارك الغرماء في تحصل لهم ليس له من باب الاختصاص به سوى الرهن قيمة الرهن وما زاد من الحق عن قيمة الرهن فيكون قسوة الغرما حتى وإن لم يحل دينه نعم وإن لم يحل دينه يقول البيت المرهون لا تبيعوه أنا ديني ما حل إلى الآن باقي على ديني أشهر فدعوه قائما لا تبيعوه لكم ولا لي وإنما دعوه قائما حتى يحل ديني فإن سددني وإلا بيع فهذا معنى قوله أنه لا يحل الدين المؤجل فإن كان به رهن اختص به من المرتهن فإن وجد عين ماله فقال أحمد رحمه الله يكون موقوفا إلى أن يحل فيختار الفسخ أو الترك لأن حقه تعلق بالعين فقدم على غيره كالمرتهن وإن وجد عين ماله وجد عين ماله وعين ماله مؤجل ولا يحل الآن فيبقى هذا العين ما تباع الآن ما دام أفلس الرجل وهي معروفة لفلان فلا تباع مع الأموال التي بين يديه وإنما تبقى هل يقال لصاحبها تأخذها؟ لا لا يقال لصاحبها تأخذها الآن لأنه مؤجل حقه إذا حل دينه قيل له أنت بالخير هذه العين التي بعت عليه إن شئت أخذتها فأنت أحق بها وإن شئت تركتها وأنت أسوة الغرماء يخير لأنه احيانا قد يختار أن يأخذها لأنه يأخذ ما باع بقيمته واحيانا لا يختار أن يأخذها مثلا يكون باعها بيعا مؤجل بألف حل الأجل يقال له تأخذها يقول لا اخذها الآن ما تسوي إلا خمسمائة ريال. كيف أخذها بألف ما تساوي إلا خمسمائة فيقال إذن تبقى ضمن ديونه وأنت أسوة الغرماء وعلى حسب ما يصفي المال قد يأتيك عن الألف خمسمائة وقد يأتيك أربعمائة وقد يأتيك ثمانمائة ما ندري ماذا يجتمع لدينا من قيمة أمواله فمن وجد عين ماله وهو لم يحل يوقف حتى يحل فإذا حل قيل له أنت بالخيار تأخذها بقيمتها التي بعتها عليه به خذها أنت أحق بها ولا تدخل مع الغرماء وإن شئت أن تتركها ضمن أمواله وتدخل مع الغرماء بالقيمة التي بعتها به نعم فإن كان ماله سلما فأدرك عين ماله رجع فيها وإن لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حقه إن كان في المال وإلا اشتري به من جنس حقه ودفع إليه ودفع, ودفع إليه ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يسرفه إلى غيره رواه ابن ماجه وأبو داود وإن كان في الماء وإن كان دينه سلما فادرك عين ماله رجع فيها وان لم يدركها وحل دينه قبل القسمه ضرب بالمسلم فيه انتبه لها الدين سلم الدين سلم والقيمة قيمة السلم المدفوعة موجودة صورتها رجل باع هذا البعير بمئة صاع من القمح يحل القمح بعد ستة أشهر المدين استلم البعير وأخذ يسقي الزرع عليه رأس مال السلم ما هو؟ بعير. المسلم فيه قمح الأجل ستة أشهر ومن المعلوم أن قيمة السلم لابد تسلم في المجلس استلم الرجل البعير وأخذ يسقي عليه الزرع افلس الرجل في الأثناء وحجر عليه وجاء صاحب البعير يريدون بيعه قال لا هذا عين مالي أنا بعته على الرجل بمئة صاع من القمح هل حل قمحك قال لا ما حل لكن إذا بعتوه وهو عين مالي قد لا يستطيع أن يسددني القمح فأنا احق ببعيري فلا تبيعوه ما يباع لا يباع يقول سلموني يا نقول لا ما نسلمك إياه لأن المسلم فيه مؤجل إذا حل الأجل وبعيرك بحاله ولم يستطع سداد دينك نظرنا حل الأجل فجاء صاحب البعير فقلنا له أتريد بعيرك هذا عين مالك فأنت أحق به قال لا أنا بعته علي بمئة صاع من القمح تحل بعد ستة أشهر وقد حل القمح لكن البعير الآن ما يساوي إلا خمسين صاع بالنقد فأنا ما أريده نقول إن كنت تريده عن المئة فخذه أنت أحق به لأنك وجدت عين مالك لم يتغير فأنت أحق به خذ عين مالك قال لا أنا لي مئة صاع من القمح ولا أريد البعير الآن لأن البعير حينما بعت عليه بمئة صاع لأنها مؤجلات أما الآن لو ادخلناه في السوق البعير ما ساوى إلا قيمة خمسين صاع فيذهب حقي فأنا أريد أن تضربوا لي معكم وبيع البعير أو تصرفوا فيه ما لي رغبة فيه إن أخذه خلاص انتهى أخذ حقه ما أخذه قيل يدخل ضمن اموال المفلس يباع صفيت اموال المفلس صار من له مئة ياخذ سبعين صفيناها دراهم هل نعطيه دراهم هذا صاحب السلم اللي له 100 صاع من القمح لو اعطيناه دراهم خالفنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره نقول هذا صاحب القمح اضربوا له معكم بسهم على قدر ماله ثم ماله الذي يتحصل له ندخل السوق ونشتري له به قمح الموصوف بالصفة اشترينا له مثلا سبعين صاع الذي خصه من الدراهم اشتري بها سبعين صاع نسلم سبعين صاع من القمح لأن نفس المسلم فيه ويبقى ثلاثون صاعا ما مصيرها تكون في ذمة المفلس وهذا معنى قول المعلف رحمه الله فإن كان دينه سلما يعني حقه مئة صاع من القمح هذا السلام فأدرك عين ماله البعير أدركه بحاله بعد ما صدر عليه خمسة أشهر رجع فيها أي عين ماله بعيره انشا وان وإن لم يدركها أو لم يردها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حقه يفرض له بالنسبه وما يطول ويكون نصيبا له من الدراهم يشترى له من السوق من جنس حقه بقدرها خمسين سبعين ثمانين صاع او اتت بمئة صاع التي هي كامل حقه يشترى له من السوق المسلم فيه وإلا اشتري له من جنس حقه ودفع اليه ودفع اليه ولا يجوز ان ياخذ غير ما اسلم فيه ما يجوز ان ياخذ دراهم ولا يجوز ان ياخذ تمرا ولا ياخذ غير ما اسلم فيه والذي هو القمح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره السلم معروف هو ما تدفع قيمته حاضرا ويكون المبيع مؤجل سواء كان هو نفسه يزرع هذا وينتجه أو يشتريه يجوز السلم مثلا في كذا كرتون صابون يجوز السلم في كذا كرتون زيت يجوز السلم في كذا كيس من السكر كيس من القمح كيس من الرز وغير ذلك يعني المسلم فيه موصوف في الذمة الرجل مثلا في حاجة إلى عين دراهم يقول تعال يا أخي أبيع عليك مئة كرتون من الزيت هل عندك زيت قال لا إذا حل الأجل يسره الله أشتري فيبيع الرجل المدين مئة كرتون من الزيت ويأخذ قيمتها فإذا حل الأجل أحضر له الزيت الموصوف هذا السلم ومن أسلم في شيء يعني باع واشترى شيئا سلما فلا يصرفه الى غيره لئلا يدخل في الربا رواه ابو داود و...